ش اسولف لك عن فراق تظل الكل شي تشتاق ذا جرح اكبر يبين علي حب سواد الجو والعيون علامات السهر <تصفيق> ش اسولف لك عن فراق تظل الكل شي تشتاق ذا جرح اكبر شسول فلك عالفراك تظل الكلش تشتاق إذا جرحك كبر يبين علي يحبون سواد الجو والعيون علامات السهر شسول فلك عالفراك تظل الكلش تشتاق إذا جرحك كبر يبين علي يحبون سواد الجو والعيون علامات السفاق تونيم قلبك بصوت صدق ساعدني خنموت علي من هلقاق يا قلبو تسأل تريد بعد عافوك شي فيد شن يفيد الخباق يا قلبو تسأل تريد بعد عافوك شي يفيد شني يفيد الخبر شني يفيد الخبر <تصفيق> يا عملة سماني ميت بس نخيت دا كل دا الليلان للحافر لقيت للحافر يا عملة سماني ميت بس نخيت دا كل الحافر <سؤال> لقي حرام حرام يذبحونك حرام بنا بنا قلبي يا ناس انا بنا بنا قلبي يا ناس انا بنا بنا قلبي يا ناس ترح <مترجم> ما يعرف يطيق مسافه وخفر الشي بشجانه ما بطيق وكت وحسيني الناس خطيق قل لك الناس عمت عين الوكي اخويا اخويا اخويا اخويا اخويا شرح ما يعرف يطيق مسافه وخضر الشيء بشجاله ما بديك وكت وحسيني الناس بطيق قل لك الناس حمد عين الوكيل حارق خيمتنا جرحاك رغم ما هم ذبحاك لقي اتك ملت فيه المن ملتفيت أفاوع بين الخيول رجع عيونك تقول بعد منها وخفيت حرك خيمتنا جرحوك رغم ما هم مذبحوك لقيتك ملتفيت أفاوع بين الخيول رجع عيونك تقول بعد منها وخفي يا تقبل هدني ماتك دهن علي اركب فز بعدني يا حسين بمكاني يا حسين آه بايقبل هدني ماتك دهن علي اركب فز بعدني يا حسين بمكاني قاعدين ما يقبل هدني اتك داهنا لي اركض بس بعدني يا حسين ابكاس صدام صدام على عيونك صدام انا انا قلبي انا زبا صدام صدام على عيونك وا وا وا وا الشمس غابت وجلني الشمس غابت وجلني البلاء بخلص الحين بدشلع القوم يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي روح يا كل واحد اللي طلعتك راعي ايه وحش يا العيون ما قلهانا وفرش على القار سايل من خواتيم وتيس المرد آيانين يعني يعني آه شمس غابت وجلي الغلاب وخلص الحين بدأ شلاع القلب بدأ شلاع القلب بدأ شلاع القلب آه آه حرم وكبار وصغار كلت رجلي النار يركبهم وم يركبهم يركضوا وم حرم وكبار وصغار كلت رجلي النار يركبهم وم غصون يرك اخيه يتاعبوا كلهم جروح نريد البيض نروح قبت عمى الحروح قبت عمى آه نحط الروس على الروس خراب وفوقنا يدوس يفززنا الرعع نحط الروس على الروس خراب وفوقنا يدوس يفززنا الرعع يفززنا الرعع مكتوبات دينا ومطشر شمنه والحارس علينا تابح كللهن تابح عامت توفات بيته واموت الشرشه منه والحارس علينا تابح كللهن خيا خيا بعد ماك خيا انا انا يا غياب يا بعد ماك فيا يلا انا نادئ لم يا ناس نادوا يا ربي بس هو وخيل لاقيه وصحت حال دخينك يا علي تربي بس هو وخيل لاقيه وصحت حال دخينك يا علي قلتها هالسنة الداس وذابوا أهلي أنا عسمنه اللي يبزعني زلم وتسابق الريح يسحقون على اليطيح نحش منبتليش زلم وتسابق الريح يسحقون على اليطيح نحش منبتليش اذا طار اهل جبنا هل يتفزعوا اللولا ويشتمون بهلي اذا إذا طار أهل جبنا أهلي فزعوا لا يشتمون بني يشتمون بس آه ما نحتاجنا لازم يطلع قوا صوتي بس قلت ليش مو حلو على خود مو حلو ما نحتاجنا لازم ما نحتاجنا لازم يطلع قوا صوتي بس قلت ليش و حلو على خوف عباب عباب ما ربعت عباب جنا جنا قلبي انا اه عباب عباب فر فر بعزت عباب اي انا انا قلبي انا جنا جنا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 يا ليالي تعذبي يا ليالي تعذبي يا تيا ليالي وحق لب متنا بالبيت على البيت اللي ليت كثر ما يسيء كثر آه شكيت بقلب ودفوع حق الب اللي يا ليالي تعذبي يا ليل اتعذبيت وحق لمتنا بالبيت وحق لمتنا بالبيت على البيت اللونية على البيت اللونية كثر واي يا سي يتكثر واي حمل ما شالت أجبال أطيحك يا في لحظة قال ألف مرة طحي آل ألف مرة الحمل ما شالت أجبال أطيح بك في الأحبال ألف مرة طعيم ألف مرة طعيم أشلبي من أحدار أنا أشلبي من أحدار أطيح عن ودرب نار إذا ما شلبي إذا ما شلبي أجلب أشلبي من أحدار أخ أتلبي منع دار أطيحاً والدرب نار ذا ما تلبي ذا ما تلبي ويكل طيح حيرة والقاعش بعدها والحرم الشبيرة صعب بعده صعب القبعد ويكل طيح حيرة ويكل طيح حيرة والقاعش بعدها والحروب صعب صعبه القواعد شهاب شهاب أطيح على السهال أنا أنام انام الي وانا يلا أنام أنام انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا تسولف لك على الأفراغ تظل الكل شي تشتاق إذا جرحك كبر إذا جرحك يبين علي حبه سواد الجو العيون على ما تسل ناس عمل دلني اللي اليتعان الخويا شزالف لك على الفراغ تضلل كل تشتاق إذا جرح التبر إذا جرح التبر إذا جرح التبر يبين علي حبون سواد الجو والعيون علامات الزهر ما دسر على ما دسر على ما دسر دون يبقى قلب بصار صدق ساعدني لي خل مو علي من القرار يا قلبو تسلترين بعد عافاك شفيت علي من الخبر شنو يفيد الخبر Ya قلبي Ya يا Ya يا Ya يا يا يا يا يا يا يا يا Ya يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا